بسم الله والباك نورف كل السنبات الواحد عمين في البسبوع الماضي كلمتكم عن مزمور الفلس مزمور 121 الرب يحفظ نفسك الرب يحفظك من كل سوق الرب يحفظ دخولك وفروضك أريد درهم أن أحدثكم عن مزمور الخوف منه من التخلي يعني وحدي خاف أن ربنا يكون متخلي عنه هو المزمور بدأ إلى متى يا رب تنساني إلى الانقذار حتى متى تحدي وفتت عني الى متى اردت هذه المشروعات في مسجد وهذه الموجاع في قلب النهار كله الى متى يتسعد وعليه الى اخر مزمول الان جهود النبي هو تعبان تعبان من شاوي الملك لما كان بيستخدوا ويتعرضوا من بلد لبلد من مغارة الى مغارة من برية الى برية من مكان لمكان فشعر بأنه تعبان فبيقول إلى مدى ربك الإنسان من أمر الانقذار الإنسان تعبان مش عارف نهاية للتعب بتاعه دا يبقى فدي مشاعره في ذلك الحين يعني تعمال ومش عارف نحا اي المشاكل يقوله إلا متى يا رب الإنسان إلا الإنقضاء إلا الإنقضاء في التجامة الإنجليزية فوريفر فور يعني على طول يعني الإنسان على طول من هذا الشيء المظهور في الحقيقة يبدأ بالقلق والتعب وينتهي بالفرح وبالرجاء حيث يقول له أما أنا فعلى رحمتك فأتكلم يبتحق قلبي بخلاص وغني للرب. لأنه هو أحسن إليه ويهو جدا في المزمير عشان نلاقي ان كثير من المزمير تبدأ بالحزن أو طلب وتنتهي بالشك وبالفرح وبالتنبيل يقول المزمور وفي أخره يقول الاستجابة بتاع المزمور يعني نحن المزمور الدكتور حلو معه الى متى يا رب الإنساني الى متى دي قررها في المزمور أربع مرات الى متى يا رب الإنساني ربنا ما من يشهد هو بس الإنسان في وقت ضيقة بتاعته يفتكر ان ربنا نسيه وربنا بيقول ان نسيت الام رضيعها انا لا امسك فربنا بانتشهد لكن شعور الانسان في داخله هو اللي يخليه يقول الكلام يعني معناها الى متى يا رب اشعر في داخلي انك انت ابتنساني وشعوري ده مش مصبوط يعني بقول ما تنسى الشعب يعني بشوفوا مريض بيت هزبك اللي ورد, ورد قصته في انجيل محمد الصح 5 بقاله 38 سنة عيانا ومع ذلك عنده رجاء ان ممكن لما يتحرك الماء في التركة انه ينزل ويشفل مش سفل أبدا واحد يمر عليه 38 سنة وبرضه لسه عنده هذا الرجاء في قلبه انه ممكن يشعر وثانا شفاق السيد المسيح بعد الثمانية وتلاتين سنة المرأة اللي كانت مربوطة بالشياتين ثمانتراشة سنة والي وردت في انديه لقاء ساعة ثلاثتاشة برد بعد الثمانتراشة سنة ربنا فك السلحة من الشيطان وما كانش هاي فيها كن من ربنا سابق 18 سنة علينا اشبع نهبك الناسين وهكذا ايضا نبي من اول قصة الخليقة اول قصة الخليقة في سفر التكوين في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خريبة وخالية وعلى وقت الغمر ظلمة وروح الله يرف على وقت المياه ثم قال الله يأكل نور فكان نور ورأى الله النور أنه حزن الله صدر عليها مجدد وهذه القلب مغمورة بالمياه وعلى وقت الغد الظرمة لكن جانها الوقت اللي ربنا يقول فيه ليأكل نور فكان نور وراع الله النور وأنه محزنه وفاص الله بينامه اللي وصله ما تديش الأرض دي كنت أعبانا وأقول إليه يا رب تتركني مغمورة بالمياه وعلي, وعلى وكرها مرزل في الترجمة الإنجليزية يقول Void and Forbless يعني من هذا الشكل معين لكن جالها يوم أول تلميذ اللي كانوا مضطربين في البحر وفاكرين أن ربنا السيدهم وهو ما ينفس الحينوه ويقولوله اما تبادع ان انا نهلة لا قبالي جنتم انا قبالي وانتم على بالي ما تحتقوش وفعلا قاموا الظهر ويحرق للبحر اتكموا اسمه سراكنا وصلنا فلما انت تجي تقرر مظهور ده في فلع مات يا رب التنساني قل له لا يا رب انا اللي بنساك انا بنسى عشمنتك وبنسى حنانك وبنسى ابوتك وبنسى عطفك وبس فكر كنت انت لكن انت مش مسين رب ربنا سمح ببيطة اللي دارون في لكي في حياته لما يبقى ملك بس يدورت الحكايته عجيبة جدا صمويل النبي ملكا ولم يسلمه من الملك شيء وبعدين حولوا بلا شعر وجبة خادم ليه ربه على عود علشان يهدأ لأنه كان عليه السيطان وأصبح تابوه المنسوخ ملكا بقى خادم لهذا الملك اللي عليه السيطان وبعد عود الذي حل ريز الروح القدس يوم رسامته ملكا بقى خادم الذي الذي الروح القدس بس كده وبعد ما داود انقصوا من بوليار والمساء في مبيع داود يدوله ربوار يشاولي الظروف انتاج سر انبه يخبر ملتمن بقعد يعزد داود ويحاولي موته ايه الحكاية داود يستمل يستمل يستمد, يستمد ويقول لربنا الى نسى يا رب التمسان الى الانقضار ربنا ما كانش ننسين هو كان عايزه الديقات اللي فيله انه يخشبشن شوي كان فتا جميل للصورة مع حلاوة العينين لأن جميل الصورة وأسكر مع حلاوة العينين يمسك المنظر بشكل غير يجب يخشى وخشى شوية ويتعلمت إزاي يضربوه ويجرى وراه ويحظه مرضوه وهو يضرب ويجاهل لكن يخشى شوية وكانت التجارب اللي في ديها مفيد دليل انها كونت شخصيته مش بس كونت شخصيته هو شخص قوي وبقى شخص ايضا ممكن عدوه وقع في ايده وما اعمل له شاب زي ما حصل بينه وام شابه وقع في ايده واصحاب دقود قالوله خلص عليه ربنا اللي بعثوله قال لهم حاش لي من قبل الرب ان اموت يدي على مسيح الرب انه مسيح الرب حضور التكارب اللي مرت على الامور دي انا مش بكت خليدي اخشوك شان التكارب دي علمته الصلاة علمته ايه؟ بالسلام و علمته اللي بيقولها دي اللي احنا بنا تأمل ديها حقيقة انها متى يا رب التنساني الى حتى متى تحت وجهك عامي انا انسك يا ابي ذوه احنا من استهل سيطورك ليه لكن عند اقولك لو ربنا حاضب وقف عنك كنت هلاكت وضعك مش جمع ده ربنا بيقول عيني عليك ده ده واخد تاني منك انا هنشاط تليك عيني عليك النهار كله لا تضربك الشمس بالنهار ولا القمر باليال احفظك ان كل سوء احفظك ده المذبور تأذى ده من نفسه لكن كم سألت الأمور للشيئ ألو حتى متى دحدي وكك عنه هو ربنا ما حجبش وكواني لكن هو استكر أن ربنا حجب وكواني دايما الإنسان في فترة صديقة يفكر من خلال الضيطة مش يفكر من خلال نعنة ربنا وحافظة يفكر من جهة تتجول وحش اللي هو فيه لكن ما يفكرش من جهة معونة الله آفية عشان كذا الناس الروحيين يقولوا لا تتعب الضيطة بينك وبين ربنا تحكي بعلمك ربنا عندما ضع ربنا بينا كمين بيكا ثم الشخص بيكا في نأمج ربنا اللي هي لنا الى متى تحدي وجهك كأمي الى متى أردد هذه المشاعر في نفسي وهذه الأوجاع في قلبي المطار كله وطول ما ماشي في المشورات اللي في عهلك نشجد لك نتيجة وطول ما انت ماشي في الأوجاع اللي في قلبك نشجد لك نتيجة لكن لما تيجي في أخر المزمون وتقول أنظر إليك واستجد أنا العينيك لألأناه من الوجاع يبسدي ربنا ياخد دار ربنا إنك بدأت تتجد خير الله مش تتسجد إلا من دعبك ولا تتسجد إلا عدوك اللي انت منه لا تتجه إلى الله نظر نقوله إلا متى يستسجد عدوي عليك ما تفكرش في عدوك أنت تفكر في ربنا اللي انخلدت من العدو لسه كان في أوله. إلى قنانيه الروحية بالنضوط وبالنضوط لكن متى تشكر السادة في الأول فرده كان تعبان وتعب بيرغقه وعدوه منتصر عليه وديت تتابه يقول إلا ما تهرب بالنساني حتى متى تحت وكك عيني إلى متى يتبقى عدوه علاجه هذه المشهورات الى السورة والأيزاع في قلبه كل يوم يفكر فشيلة يفكر في خطة ينجو فيها من العدوة لكنه عايز الوضع السليم يلمى الحكايف الى ربنا وينتظر الرب لو وزي مبعض قال الرب تقوى وليتشد قلبك وانتظر الرب في نصور 27 آخر عيد، انتظر الرب تقوى وليتشد قلبك وانتظر الرب ربنا بيسمح لهذه المتاعد ليكن يقود الإنسان إلى الصرف يقود الإنسان إلى الرجاء، يقود الإنسان إلى أن ينتظر الرب. بس مش ينتظر ربنا هو يائس لا. تقوى ويتشدد قلبه وينتظر الرب. حاجة جميلة جدا أن الواحد ينتظر الرب في رجاء وينتظر الرب. في قوة ويمان ان ربنا لا بد ان يأتي ولو في الهديع الاخير من الليل يعني صبر مع ايمان مع رجاة في سبحة الله صبر في ثقة وفي صلاة والسيد السديد أيضا دخل في التجارب فونتا طويلة وكان شخص بارد لكن بارد بارد رائد كبير كده فيه ولسه عايز يخشوشن بوارد وبينبس عميس ملون وهو مدلب ومدلعه وابن رحيل وآخر تماما في اكيد اخواته وتعبوه ورموه في البير ومعاد قابس ورحت سوق وكان مخلصا جدا واحبه سوق الصف كل بيته في ايديه ات جات من امراه سوق وترمس وترمى في عليه الوقت في السر يقوله الى مات يا رب التنساني الى الانفضار حتى متى تحجب وقتك عنه لا يا رب مش حد وقتك عنه ومش ناسيه ده بيعد ليه الطريق اللي يصلح ايه الرجل الثاني في مصر وكل صوت البلاسي يا ده لنجا انه دخل السجن. وشاف الاتنين النسابين اللي عند فرعون وفسرهم احلامهم واحد منهم بلغ فرعون بحكاية الاحلام وجيه فرعون حالا حالا وربنا كشف يوسف ويوسف كشفوا الريفاء ما كانش بقى اللي هو فيه انتظر الرب تقوى ويتشتق قلبه وانتظر الرب وقعرف ان المتاعب تسقل الشخصية اي ضعف اي ضعف ممكن هو يسقل الشخصية اذا الانسان اده بطريقة روحية ولم يقفله باسلوب التذمر على الله انما بالنحفة والصبر ورقاك ما يقول أنت مش على الشكل وكتب يقول جدوني لا تخبرون أن تفعلوا شكل في يوحنى 15, 15 فأنت تتغير لما ربنا يديك القوة من عنده وكويس انك انت تتألم وح تأخذ بركة الالان وقولت الرسول فيما بعد قال احسبوه كل فرحي اخواتي اينما تقعون في تجارب التنوات التجارب في بركة للانسان اي تجارب ضيقة او بركة او استقرار ما بيقول اذا ولكن غير مطروقين ما هين وانا كما exists <تصفيق> العلامه متى فصل ثاني في الدرس حتى عندما تستخدم الشيطان الى متى اردت هذه المشهورات في نفسي وهذه الاودعاء في قلبي المبعر كله الى متى يستساعدوا عليك جايز واحد يقولها مش فى حالة عدوه انما حتى فى خطية الى ما تيرتفع عدوي عليك يريد باته تلجأ برقنا لعطيك القوة لمقاومة الخطيئة أيضا التدى دور يتحول في المزور يعني نقطة التحول في المزور لما قال انظر و استكب لي يا رجل الأمر ضعيف عكس كلمة دفع وقت عاجز والاستقلال عكس كلمة تنسيم كذا تنقذ التدين غير شيء الصلاة غير القلب من الابتكار على نفسه في المشورات والأواعي إلى الابتكار على ربنا لذلك هو يقول له انظر واستفد لي يا رب فلاه امر عيني لألا انا من اول وفاة امر عيني مش مخصوص بها الرؤية الجسدية انما الرؤية الروحية لأرى بيدي نامي مش لأرى بالحاسة في الجسدية أنا العينية لأرى بالإيمان مش بالحاسة الجسدية أنا العينية أنا الفتن لأرى محبتك للبشر وأرى اهتماما فيه حتى وأنا في عمق المبالة حتى وأنا في عمق المبالة. تعال، فر إنكنت مفتنبية وإن كان الأمر مش واضح صليا بالعقل البشري. أنا العينان اللي أرى نافع إذا من النسورات اللي في ذهني، وخط ريحه وخط غيّ، وفكر ريحه وفكر ولا الأوجاع اللي تنسى دائما قال في المزمور الكبير لأتأمل عجائب من شريعتك لأنا لأرى محبتك حتى وسط الظلام اللي أنا فيه دي تفكرني إليش عن نبي لما صلى من أجل التلميذ وغري ثم التنين العدو بيحاصر النبيلة والثلاث زعبا فقال افتخ الغلام يا ان الذين معنا اكثر من الذين علينا تفتح عيني فرقا قوات الرب عارب عليها نوع صعب قواتها جلبا بتكون واحنا مش هيفنها. انسى ان ربنا مش مقدر لا لان احنا اللي موضوعنا ضعيف او حاجاتنا في الزباله او ما عندناش شهوه روحيه انا عايزاني ان نسمي استنير بالروح القدس لما الروح القدس يعمل من نفسه يرى ربنا كيف يتدخل ويتدخل في الوقت المناسب ويرى عمل الرب انظر واستقل بي انا لحي نجد العيد ما كانش في الضيقات الرحيطة انما العيب ان الواحد مش شايف معونة الرب هو اليد محتاج الشوخل موضوع واضح انه سيطن نحن اشتايف ربنا مهتم بالناس ويهتم كل شخص حتى وهو في أسواع حلافنا ويكونوا ما بيتغيرش اللي قال ها أنا معكم كل الأيام ما زال معجول واللي قال لا أغملك ولا أتركك هو نفسه مغيرش قال لو نسيت الأم الرضي عليها أنساكم هو نفس وما بيتغيرش الله أحملك عمر تدير ونظر لدوراه يبنى أن احنا ما بنشوفش أو بننظر النظرة المادية ما شيء نظرة شي. الإيمان أن ربنا بياخدها لهم بعد كده بيقول عندما أظن بخلاصك أو أتغنم بخلاصك خلاصك يشتهي قلبي بقرار أن أنا في رحمتك توكل يشتهي قلبي بخلاصك ووجه الى الرب يشتهي قلبي بخلاصك وليس بالمشورات التي في ذهنك ولا بتأثير الأوجاع التي في قلبه نبيل جدا الإنسان اللي هو في عمق أوجاعه يرنا ثرية للرب ويغني للرب ويتعب بخلاص. إن كان شو الخلاص غاية الوقت في التمام موجود في البعث اللي يدور قبل لكن أصلنا نتقبل الخلاص. تفاهم؟